والكبر والعلو والملك والتكبر والجبروت ونحو ذلك فإنها أيضا يكثر جدا وصف الخالق والمخلوق بها في القرآن الكريم ومعلوم أن ما وصف به الخالق منها مناف لما وصف به المخلوق كمنافات ذات الخالق لذات المخلوق قال في وصف نفسه جل وعلا بالعلو والعظم والكبر ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله كان عليا كبيرا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقال في وصف الحادث بالعظم فكان كل فرق كالطود العظيم إنكم لتقولون قولا عظيما ولها عرش عظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إلى غير ذلك من الآيات وقال في وصف الحادث بالكبر لهم مغفرة وأجر كبير وقال إن قتلهم كان خطا كبيرا وقال إن تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال في وصف الحادث بالعلو ورفعناه مكانا عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا إلى غير ذلك من الآيات وقال في وصف نفسه بالملك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الآية هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الآية وقال في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال في وصف الحادث به وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان الآية وقال الملك اتوني به وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء إلى غير ذلك من الآيات وقال في وصف نفسه بالعزه فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ام عندهم خزائن ورحمة ربك العزيز الوهاب وقال في وصف الحادث بالعزه وقالت امراه العزيز الايه فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب وقال في وصف نفسه جل وعلا بانه جبار متكبر هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وقال في وصف الحادث بهما كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وإذا بطشتم بطشتم جبارين إلى غير ذلك من الآيات وقال في وصف نفسه بالقوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وقال في وصف الحادث بها وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة الآية ويزيدكم قوة إلى قوتكم الآية إن خير من استأجرت القوي الأمين الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الآية إلى غير ذلك من الآيات وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة في القرآن ومعلوم أنه جل وعلا متصف بهذه الصفات المذكورة حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله وإنما وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف به الخالق كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذوات الحوادث ولا إشكال في شيء من ذلك وكذلك الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي من صفات المعاني أو من الأفعال وإن الحق الذي لا يخفى على من أنار الله بصيرته أنها صفات معان أثبتها الله جل وعلا لنفسه كالرأفة والرحمة. قال في وصفه جل وعلا بهما إن ربكم لرؤوف رحيم وقال في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بهما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال في وصف نفسه بالحلم ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم وقال في وصف الحادث به فبشرناه بغلام حليم إن إبراهيم لأواه حليم وقال في وصف نفسه بالمغفره إن الله غفور رحيم لهم مغفره وعجر عظيم ونحو ذلك من الآيات وقال في وصف الحادث بها ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله الآية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى ونحو ذلك من الآيات ووصف نفسه جل وعلا بالرضا ووصف الحادث به أيضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه ووصف نفسه جل وعلا بالمحبة ووصف الحادث بها فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية ووصف نفسه بأنه يغضب إن انتهكت حرماته فقال قل أأنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الآية وقال في وصف الحادث بالغضب ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وأمثال هذا كثير جدا والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك مع إيضاح أن كل ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين صفاته جل وعلا وبين صفات خلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته